تيت كت الجمال ما يكيدوني كت الجمال ما حس الترق نازل على مجنوني قد ما جمل في <تصفيق> الباره يا ليلي قد ما كنت جمل في الباره قد ما كنت جمل في الباره طوال لمع لا يا لا السموره والخرز باني لمع والمرح ta khalli